وَيُرِيدُ مَن مَّغْضُوبَ عَلَيْهِمْ أَن يُضِلَّهُمْ إِذَا جَاءَ المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون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 المنافقين لا يفقهون يقولون رجعنا إلى المدينة لا يخرج من الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون